لا اله الا القرآن سبحان الذي تعطف بال بل كل شيء لعظمته وخاضعه سبحانه sta I'm like a يقولون هم كسرا Want the higher وقدست أسماء ولا إله غيرك إلهنا ورمنا لقد عظم الأمر واشتد الخطر اللهم إنهم قد رصى بإخواننا في غزة وفي سوريا وفي بورما Amen. <laughs> المعتدين المحتلين اللهم واجعله شامخا عزيزا لا يوم الدين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيله يوعدون أوليان اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم وخالف بين كلمتهم وخالف بين قلوبهم وأدل أنهم خوفا وأدل والله ما قاشر في <تصفيق> نفسه Toki